فآترهن أجورهن فريضا ولا هنا فيما تراضيتم به الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطى منكم أتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بغض فانكحوا النبي الذن أهلمن وآكوهن أرجورهن بالله محصنات غير مسافحات ولا متهذات أخذار فإذا أخصن فإن أقلن الفاطجة فعليهن نسه ما على الْعَذَابِ من العذاب ذلك لمن خشي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 والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تمينوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ظريفا يا أيها الذين آمنوا لا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك ألوايا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتربوا كذا أعنا أنك اتفر عنكم سيئاتكم ونرسلكم برصلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله بهذا أعظكم على بعض للرجال نصيم مما مفتة وَالآنَ مِن فَضْلِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلِّ جَانٍّ وَالْيَمِّ مَا كَانَ وَالِدًا والذين قضت ايمنكم فاتوا نصيبهم والذين قضت ايمنكم فاتوا نصيبا ان الله كان على كل شيء شيدا الرجال قوامنا وَقَوْمٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَفْضَالٌ تَطَاوَنُ تَطَاوَنَ فَحِفَاضَاتٌ لِلْعِرْضِ مِمَّا خَفَضَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُسُوهُمْ نَفْعُونَ فإن أطرنكم فلا تنقوا عليهم نسرينا إن الله كان عليًا كبيرًا وإن شئتم شقاق بيني ما فبركوا حكماً من أهلي وحكماً من أهلها الله كان عليما صغيرا واعبدوا الله ولا تسركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبه القربى واليتامى والمساكين والجاربين الذين يلقون ويأمرون الناس بالبخل ويختمون ما آتاه الله من فضله وأعطبنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئانا خليطانا قريما فتاء قرينا وما جاء عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما ردقهم الله وكان الله بالمعلما لفترة يضاعفها ويأتي من له أجل عظيما فكيف لاجهنا بكل أمة بشهد أُمَّةٍ بكانا لا بشهد يوم يَوْمَئِذٍ يوجد الذين كفروا لَا يَنقُصُ ثَوَابُهُمْ الْأَرْضَ وَلَا يَحْكُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يَا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى مَا تَقُولُونَ حَتَّى تَتَنَطَّقُوا تَأْتُونَ <تسجيل> تَحْيِيُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَاءَ أَوْ <وناسة> لَا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 الذين نادوا يقرفون الكلم عن مواضع ويقولون سنانا واعطينا واسمع غير اسمه وراعنا نجيا بالسنتهم وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا لكان خيراً لهم وأطولاً قَالَمَن مَّنَاكُمْ مِنْ قَابِلٍ أَن نَّقُومَ زُبُوحًا فَنَرُدَّنَّ أَبْذَارَهَا أَوْ نَلْعَنَنَّ كَمَا لَعَنَ أَصْحَابَ الْجُبِّ وَكَانَ أَمْرُ الله ترى إخما عظيما ألم تر إلى الذين يزقون أنفسهم بل الله من يشاء ولا يظلمون فكيما انظر كيف يسترون الله الكابر وكفى به إذ مبينا. ألم ترى إلى الذين أُوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجرة والصبر ويقولون ويقولون للذين كفروا أن أولئك <Auf los aliados> الذين أعنوا الله ومن يدعى الله فمن تجد له نصيرا أم نصيب من الملك فإذا لا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فضله؟ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكَ عَظِيمًا فمنهم من آمَنَ بِهِ ومنهم من صدق وكفى بجأنم تعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليه النارا سوف نسليه النارا كلما نضج الجنودهم فابدلناهم جنودا غير الخنتيهما والذين آمنوا وعملوا الصالحات ندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا لهم فيها ابواب مطهرة وندخلهم ظلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله عن ما به ان الله كان جميعا بصير فإن تنادركم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآسف ذلك قلوا وأحسن تلكينا ألم تر إلى الذين يدعمون أنهم أَوْ تَمَالِئُهُمْ أَنْ يَكُونُوا بِهِ وَيُرِيبُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّونَا بَلَى لَنَنَمْ وَإِذَا قِيلَ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ الله وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ كيف إذا أصابتهم صيبكم بما قدمت أيديهم ثم جاءوك ثم جاءوك بالله إن أرجنا إلا إحسنا وتوفيقا أولئك وما أرسلنا للرسول إلا ليطابئنا ولو أنهم يضللوا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر له الرسول فاستغفر الله واستغفر له الرسول وجدوا الله توابا فلا آمَنُوا لا يؤمنون حتى فَتَحْكُمُوكَ فيما شَرَبْنَا بينهم ثُمَّ لَا يجدوا فِي أَنفُسِهِمْ حرجا مما قضيت ثُمَّ لَا فِي ولو أناك ترجى عليهم أم اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما نعرون به لكان صيرا لهم وأشد تفديثا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولبديناهم صراطا مستكيما ومن يطل الله والرسول فأولئك معلمين لفضل من الله وكفى لله عميما يا أيها الذين آمنوا خلوا حصة فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا ليبطئن فإن أصابت قال قد امام الله علي قال قد امام الله علي اذ لم اكن معهم شديدا ولهم اقرب فضل من الله ليكون انك أن لم تكون بينكم وبينه سيكون ثم عون فالفوز الفوز الناقي. والمقاتل في سبيل الذين يشرون الحياة الدنيا من الآخرة، ومن يقاتل. سبيل الله فيقتل أو يظنر فسوف يؤتيه أجرا عظيما وما يكون لا تقاتلون في تدير النار والمستطافين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون جعلنا من لدنك ونلّون وجعلنا من لدنك رصيراً الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا قاتلون في سبيل الطغوت فقاتلون. الشيطان نَّظِيفَةٍ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوهِمُوا أَن كُتِبَ لَهُمْ كُتُبٌ أَيْهُمْ وَاقِمُ الصَّلَاةِ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عليهم, عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فريكم كخشية النار أو أشد خشيا وقالوا ربنا لما كتب علينا الكتاب أو لا أفكرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير اينما كنتم كون مودنفق الموت ولو كنتم في بروج مشيده وان تصبهم فتنه يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك قل كن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 وكذآ بالله شهيدا من يطلع الرسول فقد أقام الله ومن تولى فما أرسلناك عليه خفيظا ويكون نطاة فإذا درجوا من عندك بينك هم غير الذي تكون والله يكتر ما يبيتون فأخلط عنهم وتوكل على الله وكفى بالله عكينا افلا تدبرون القران ولو كان من الظليل وجدوا في اختلافا كبيرا، وإذا جاءهم أمر من الأم أو الخوف أو العود، ونور. الأمر ولو رزوه إلى الرسول وإناء للأمر منهم نعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا قضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم السيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل لا تكلف إلا نفسك وعلي المؤمنين عد الله أن أكف بأساً لذين كفروا والله أشد بأساً وأشد تنكينا والله أشد بأساً من يشفى شفاعة ختمة يكون له نصير منها ومن يشفى شفاعة سيئة يكون له كذل منها وكان الله على كل شيء مكيتا وإذا قيّة بتقية فخيروا بأحسن منها أرزوها إن الله كان على كل شيء خسيبا الله لا إله إلا هو لا يدمعنكم إلى يوم الْقِيَامَةِ لا غيب فيه ومن مِنَ من الله حبيثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركزهم بما كتب أريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا واجهوا لو تفعون كما كفروا فتكونون شواء فلا تتجدوا منهم أولياء حتى نؤذلوا في سبيلنا فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث ولا تستهدوا بهم وليا ولا نصير إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم مساق أوجاؤكم حفر السنة أو نقاتلوا قومهم ولو ساء الله نتلطوا ما عليكم فلقاتلوكم فإن اعتدلوكم فننقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون فإن لم يعتدلوكم وينقوا إليكم السلام ويقفوا أيديهم فقضوهم وقتلوهم حيث تقفتمون وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان للمؤمن أن يقتلوا مؤمن إلا خطأ ومن قتل مؤمنا قطرا فتحرير رقبة مؤمنة وديكم مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدوه لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وَإِن كان قَوْمٌ بَيْنَكُمْ بينكم وبينهم ميساكم فهي سلمة إلى أهم وتحرير وطبط لَمْ فمن لم يجد فصيان متتابعين فمن لم يجد فصيان سعرين متتابعين فمن لم يجد فصيان سعرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما خكيما يُؤْتِ الْمُؤْمِنًا مُتْعًا مِّن فَجْرٍ أَجْرًا جَنَّاتٍ نَّخْلًا ظَالِفًا فِيهَا وَغَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ يقطع المؤمن تامل فجاه وجاه وجاه وجاه وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وجاه وجاه وجاه وجاه وجاه يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون تبتغون عرض الدنيا فإن الله ظالم ظالم كثيرة كذلك كنتم قبل فمن الله عليكم فتمينوا إن الله كان بما تعملن خبيرا لا يستغل القائدون أن المؤمنين غير أول الضار والمجاهدون في سبيل فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله لكسنا وفضل الله المجاهدين على القائدين أبرا وعظمين درجات منه ومغفره ورحمه وكان الله غفورا رحيما ان الذين توفاهم الملائكه غاليه انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن بَنْدَاكَ مَأْوَاهُمْ جَنَّهٌ وَسَاءَتْ مَصِيرَا إِلَّا الْمُسْتَضَى ومن يخد من بيته مهابرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وطع أَجْرُهُ على الله وكان الله ضفورا رقيما وَإِذَا ضردتم في الْأَرْضِ فليس عليكم جُنَاحٌ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 فان كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتكن طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم, وليأخذوا أسلحتهم فاذا جدلوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفه وان تاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حجرهم واسلحتهم وادى الذين كفروا لو تاخذون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم وَإِذًا لَّفِي نَكْرُونَ لَوْ تَوَلَّيْتُمْ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ وَأَنْتُمْ حُمْقٌ فَيَمِينُونَ عَلَيْهِمْ مَيْلَةٌ وَاقِدَةٌ وَنَادَى قَالُوا إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى من الْقَرْيَةِ أَوْ كنتم مَرْضًا أَوْ كنتم مرضاء وَأُمِّنْ أَسْنِحَةً وَقُودُ إِنَّ اللَّهَ أَعَذَّ <للكافرين> <مهينا> فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا اللَّهَ كَثِيرًا <فإذا> <الصلاة فأذكروا> <قياما> فَكِدَوْا مَأْنَاتٍ فَأَكِيمُ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَقْوُودًا وَلَا تَنْفُو فِي بِطْرَاسٍ كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصوما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إِنَّ الله لا يحب من كان قوانا أثيما يستغفون من الناس ولا يستغفون من الله وهو معهم إذ ومن يجادلون وَكَانَ الله عليما خَتِيمًا وَمَن يَتَّقِ إِذْمَنَ فَإِنَّمَا يَتَّقِهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا خَتِيمًا وَمَن يَتَّقِ فَطِئَةٌ أَوْ إِذْمَنَ اهتم له سلا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم وعلمك ما لم تكن سعلا وكان فضل الله عليك عظيما لَوْ غير في تكبير من نجواهم إلا من آمر بصدقة أو معروف أو الناس ومن يفعل ذلك بتواء نظات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاكس رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع ضير سبيل المؤمنين ويتبع غير يَهدُونَ مِنِّي وَمَا عَبَدُوا الشَّيْطَانَ إِلَّا هُوَ ما أُولَئِكَ مَأْوَاهُم جَهَنَّمَ وَلَا يَهْدُونَ عَنَّا نَقِيصًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُرْزُقُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تحتها الأناع قالبين فيها ابدا وعد الله حقا ومن أفضح من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا ومن يعمل من الضالحات من ذكر أو من وهو مؤمن فأولئك فأولئك يرسلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحكم دينا ممن أجلم ورده لله وهو مؤمن وَمِنْ لَدُنْهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيفَةً وَاتَّقَ اللَّهَ إِبْرَاهِيمُ خَنِيناً قُلْ إِنَّمَا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطاً وَيَجِبُ فِي قل الله فِي فيهن وما يتنى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهم التي لا تؤتونهم ما كتب لهن وترغبون أن تنكحون والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا للهتامى بالكسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن مرأة صافت من بارها مجموزا أو نعراضا فلا دناح عليهما أن يصلحا بينهما فلحا وصلقوا صيح وأخضرت الأنف تسلح وإن تحسنوا وتتخلوا فإن الله كان لما تعملون صبيرا ولن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 ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد ورصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكتوا فإن لله من في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا خبيباً ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وسينا إن يشأل إلكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قدير من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثوابا وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كنوا قوامين بالسطس وبا فَنَا تَتَّلِرُنَا وَأَن وَإِنْ تَلَهُ أَن فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ صَبِيرًا وَإِنْ تَلَهُ أَعْفُرُهُ من يكبر بالله ومنائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقل ضل ظلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله اليوصول لم يكن الله ليغفر لهم ولا لأهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتشدون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيرتبون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يفضروا بها ويستهدأ بها فلا تقربوا معهم حتى يقربوا في حبيث غيره إنكم, إنكم إذن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربطون بكم فإن كان لكم فتقا من الله طال قالوا ألم لكم معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ولم من المؤمنين؟ فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يقارعون الله وهو قاضي. Ja.